في زمن الردة والبهدان, والبهدان أرسل ما شد على تخجل فالكفر مباح يا فنان, فنان في زمن الردة والبهدان فالكفر مباح يا فنان زمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان لا يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان سرس ما شئت ولا تخجل فالكل مغان طب ما شئت لا تخجل فالكفر مباح يا فنان لا تخش خيول ابي بكر اشهد ذهبن الفرسان وبلال الصامت فوق المسجد اسكت وسيف السجان السجان السجان تراه يؤذن بين الناس بلا استئذان بسم الله ولا يخشى بطش الكهانه شوف قوم سنشت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان اكتب ما شئت لا تخجل فالكل مهان فالكل مهان فخبرني يوما يا فنان فيق من الهزايم هل هذا حق الانسان ان تغرس حقدك في الاسلام بين الاوثان سيجيء كصوت عبي بكر ويصيح بخالدكم واقطع رأس الشيطان فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق الكفر مباحٌ يا فنان في زمن الردة والب Kristin كرسي على يا تخ كرس مآ الكفر مباحٌ يا فنان يا فنان ال�ls مان الزام كرسي ما جد على تخ discovery مان يا فنان إن الزالم الزام <تصفيق> ارسم ما شد ولا تخشل فالكفر مباخ يا فنس